وَإِذَا سَمِعُوا مَا انزَلَ إلَى الرُّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمِ عِنْمَ عَرَسٌ مِنَ الْحَقِّ يَقُولُنَ رَبَّنَا آمَنَّا فَكَتَبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ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 لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقبتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحذير رقبه فَمَن لَّمْ يَجِدْ صِيَامًا سَلَاسَتَيْنِ ايَام ذَلِكَ الْكَفَّارَةُ أَيْمَانَكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ رَاحِظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ